وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أَلَّا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهما هقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا نَامُ لَأَتْحَرَّسَ شَدِيداً وَشُهُباً وَأَنَّ كُنَّا نَقُولُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ مَرْبُوْهُ مَرَشَدَا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْعَدُوَنَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَ وَأَنَّ ظَنَّنَ أَلَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمْ نَسْمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ مَخْصَوْنَ وَلَا رَهَقَةَ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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ أَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأَ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَاعُ وَلَا رَشَدَ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 قل إن أذري أقرب ما تؤدون أم يجعل له ربي أمذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول إلا من ارتضى من الرسل فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.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 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِهِ عَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَابْكُرْ إِسْرَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ وَاصْدِرْ على مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ وَتَمَتَّعْ بِالْمَعِيشَةِ حَتَّىٰ يُدْرِكُوا يَوْمَكَ الْأَخِيرَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُجُورُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كتيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إننا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصف فرعون الرسول فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتتقون إيمان كفرتم يومئي يجعل الوردان شباب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 والله يقدر الليل والنهار علما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرئوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا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 وتيابك فطهير والرُّجْز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فصبر ولا تمنون تستكثر ولربك فصبر فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذير يوم عسير على الكافرين غير يسير ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وَجَنِينًا شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ مَقْتَلَهُ كَيْفَ قَدَّرَ نَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ أَبَى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 وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر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 ثم ذهب إلى أهده يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من, من مني ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والعنثى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 وعيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 ولا طاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لعل أم صور وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكان كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أسوار من فضة.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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَعَشِيَاءَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا عُنَاءٌ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا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 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَتَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبٍ إِن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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هميئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ